كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من. الناس فتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشان إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا, قالوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء واشكروا لله، وأشكروه لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما من اضطر غير بار ولا عاد فلا Nan kili lan ulaik, ulaik, ma ya kulun fi buton him illa nafar, walla yuklimu hum Allah yoom al Ishtrahul dzalalat bil huda wal adzab bil ma'fira, fana asbarhum al-nar. Lailak bi an Allahu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 Inna Allah Semihun Alem Faman khaf Min muz Jenafan Atau Ithman Fasalah Bainah Fala Ithman Alayhi Inna Allah Ghafur Rahim Ya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 مَن او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصن خير لكم إن تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدا والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعِدَةٌ من أيامٍ أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتُكمل العِدَّة ولتُكَبِّر الله ولتُكَبِّر الله على ما هداكوا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 الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم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 تكون بالباطل وتدلو بها وتدلو بها الى الحكام لتكونوا فريقا من اموال الناس لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون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 dan taatkan, dan anggur dalam jalan Allah, dan tidak akan kau dapatkan dengan tanganmu kecuali kehabisan dan yang lebih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 دليل من الضالين ثم افض من حيث افاض الناس واستغفر الله ثم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ أَخَذَتْهُمُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ مِهَادٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم يفر الحياة الدنيا ويصخرون ويصخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله النبيين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 تلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأسات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 KasihMu Allah, Allah adalah Rahim. Mereka bertanya kepadaMu tentang alkohol dan minuman keras. KataMu, "Di dalamnya ada nama أبوا من نفعهما ويسألونك ماذا ينقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمّة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير Mushrikin, walau agabakum, ulaiq ya'duun ila al-nar, wallahu ya'duun ila al-jannah wal-mawfirat baidni, wya'biin ayyatihin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 فسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو وبشر المؤمنين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 رحامهم ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان اراد اصلاحا ولهن مثل الذي على Allahientoそして positive Allah者 Allahneliaseen list. al- Geralлиニya terima kasih kerana menujuSi. al-Assalam. al-Assalam.nek 살� Quifedır Tujima. et學iti adalah idukat racisme. al-Assalamus 예 de kaji. al-Assalam. question whitenya lahir berkincang kerana menyebabkan. respirer dan Allah. al fasbahulia. si Allah bangilayan sesni edukti dan sinnen memidi wow. Allahслower 미리 beNொan. women شيئا الا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فإن خفتم الا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 jadi, kalau dia berpisah, tidak ada sayap di antara mereka, jadi mereka tidak akan kembali. Mereka tidak اُمِّي يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ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 Kitab, dan hikmatnya anggur kumbuh. Watqu Allah, walamu anna Allah b kli shiin alim. Wadaqulkutum nisa, fbalarn ajaluhu, fala إن أزواجهن إذا تراضوا بينهن بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر للكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم و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 وتشاور فلأ جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا عليكم إذا سلمتم إذا سلمتم ما آتيت بالمعروف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 فوبفن النساء او اكمنتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونه ولكن لا تواعدوهن سرا الا الا واعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور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 حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فَنِصْفُ مَا فَرَدْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُو أَقْرَضُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ Inallah bima tampilun bercir, hafizu al salawat wal salat al ista, wakumu lil lahi qalitin. Fain khiftum farajalan atau rukbana, fai كما عَلَّمَكُم ما لم تكونوا تعلمون والذين يَتَوَفَّوْنَ منكم ويذرون أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزواجهم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف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 بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ بَعْثَنَا أَمَلَكَ نُقَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلَعَسَيْتُمْ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 اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ مَا يَكُونُ لَهُ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 والله واسع عليم وقال له النبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة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 صلَّى طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نُبَتَ لِكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ Fasharibu minhu illa kuli'an minhum, falam majasahu wa al-ladzina amanu ma'uqalulaa taqatulana al-yoom, qalulaa taqatulana al-yooma bijalat wa junudhi. Qala al-ladzina yazunnun الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين علينا صبرات قالوا ربنا أفرغ علينا صبره وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله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 من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ اللَّهُمَّ Takahuduh setahun, walau nol. Lalu mana di sana dan mana di bumi? Mana yang tidak berkuasa ke atasnya kecuali dengan izinnya? Dia mengetahui apa di antara mereka dan apa di Walau yuhihun b-shayin min ilmihi illa b-ma sha. Waseg kursiyuh al-samawat wal-ard. Walau yaudhuh pifruhuma. تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنفْصَالًا <لم> لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ <الله ولي الذين آمنوا يخرجه> إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاروت يخرجونهم من النور إلى الظلما Sara Allah yang hajib Ibrahim di Rabbnya, anatahul Mulk. Izzal Ibrahim Rabb yang yang diuphi dan diemit. Dia berkata, "Aku diuphi dan diemit." Dia الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفروا والله لا يهدي القوم الضالين أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أن يحيى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 إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنَشِّزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمْ Maka terbeyanlahu. Dia berkata, "Aku tahu bahawa Allah atas segala sesuatu berkuasa." Dan dia berkata, "Ibrahim, Tuhanmu, beritahu aku bagaimana kamu membuka orang mati." Dia berkata, "Apakah قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزآ ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 شَاءَ ٱللَّهُ وَهُوَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ عليهم ولا هم يحزنون قول قاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق مالا كالذي ينفق ماله رياءا للناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صخرة على تراب فاصبحت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 وتثبيتا من أَفُوسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير اي ود احدكم ان تكون له فورن فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا وما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أحدهم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم موفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 ثقت أو نذر من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعمها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء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 Kuahina, yang dihimpun dalam jalan Allah, tidak dapat dihancurkan. Tidak dapat dihancurkan di bumi. Orang-orang yang tidak berfikir dihitung oleh orang-orang yang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 البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءهما موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره حاب النارهم فيها خالدون ينحق الله الربا ويرب الصدقات والله لا يحب كل كفار اسيم ان الذين امنوا dan telah datang kezakatan kepadanya, jasa mereka, jasa mereka di hadapan Tuhan mereka, dan tidak وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُلْسَةٌ فَنُورَتُهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 كُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَبْأَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْغِ قَسَمًاهُ شَيْئًا فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يُمّن أو لا يستطيع أن يُمّ له فليُمّ للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 فاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا تعالوا فإنه فُسُوقٌ بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ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 Mufir lima yang ia syah, wyaudzib lima yang ia syah. Wallahu ala kuli shayin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 ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا اغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فان